119. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا 118. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 119. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا 110. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يُسِنُّ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذِ اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بل الذين كفروا 119. فبشره بعذاب أليم 110. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 111. لهم أجر غير ممنون